أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني قم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور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 ان أنكر الاصوات لصوت الحمير الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى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 إن الله هو الغني الحميد ولو أنما في الأرض من شجرة أغلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولكنكم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 بأي أرض تموت إن الله عليم خبير